الام لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذو الفضل ان الله يحكم بينهم ان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 مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقت من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمنا مَهَاتَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاث فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ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 إنه عليم بذات الصدور وإذا مست الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسيت، ثم إذا خوله نعمة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 تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الَّذِينَ يَسْتَبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ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 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف عبده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 من خلق السماوات والأرض يقول الله قل أفرئتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هلهنك شفاة ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هلهن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 مقيم ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلينفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويغسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدل سيئات ما كسبوا حاق بهم ما كانوا به يستهزئون فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا حولناه نعمه منا قل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 قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ غَرَّتْكُمْ وَأَن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 لي كرة فأكون من المحسمين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة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 ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشعدت ليحبطن عملك تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن مِنَ الشاكرين وما قدر الله حق قدره وَالْأَرْضُ جميعا ربضته يوم الْقِيَامَةِ والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الْأَرْضِ إلا من شاء الله ثمَّ لُفِّ خَفِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَوْضُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضَعَ الْكِتَابَ وَجِئَ أَبِنَ النَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ